هو ده الفقه بقى بتاع المسعود مسعود ده الفقه بتاع المسعود مسعود اللي عايز يتعلم الفقه يعني ويتعلم كيف تنتزع الاحكام من الادله التفصيليه فليتعلم من وقعه المسعود مسعود هذه قال لان كنت قراتيه لقد وجدتيه قالت قد قراته ما بين دفتيه وما وجدته قال أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لازم كل مسألة جزئية لا بد أن تجد لها دليلا مباشرا لا وما آتاكم الرسول فخذوه هذا يشمل كل أمر سواء كان امر ايجاب او كان أمر استحباب او كان أمر اباحه على قول من يجعل الاباحه داخله في الاوامر لكن على الاقل امر الوجوب وامر الاستحباب وما اتاكم الرسول فخذوه اهو الايه دي تركت امرا ما تركت امرا وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا ايضا ما ترك نهيا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 الذين قالوا أوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا أو إلى كوبا أظن قال كوريا ألا يحرموا على المسلمين أكل لحوم الكلاب فإن القوم هناك ألا يحرموا أكل لحوم الكلاب على المسلمين طبعا فإنه ليس عندنا نص يحرمه أنا مستغرب والله هو لازم يعني ييجي نص زي ما نقول حرم عليكم الكلب لحم الكلب هو عايز نص خاص مع ان في نص خاص أيضا يشمل الكلب اصاله وهو حديث ابن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع ومخل ومخلب من الطير السباع اللي لها انياب بتاكل بها وتفترس بها ممكن يكون فيه عشرات المئات من الانواع التي لا نعرفها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوصف حيثما وجد ثم <تصفيق> الوصف وجد الحكم مش لازم اقول الكلب والنمر والفهد والاسد مش لازم أقول هذا الكلام فتجاهل هو هذا الحديث واعتبر ان هذا الهادي غير شامل للكلب عايز نص في الكلب لا حيث وجد الوصف وجد الايه وجد الحكم فالمسعود يقول لها إن, ان لعن الواشمة الواشمة اللي هي بتجرح نفسها وتعمل الواشمة بالكحل والكلام ده قديما كان زمان يكتبوا قبل البضاءات الشخصية كان يكتبوا اسم الشخص بالوشم على دراعه اسمه بلده وفي ناس بيستعملوا الوشم الان في كزينه وهذا طبعا محرم لصاحبه ملعون من يفعل هذا ملعون والنامصه النامصه اللي بتاخد شعر الحاجب تنتف الشعر النمص وقلع الشعر من الجذر والمتفلجات اللي الحسن اللي بتعمل فارق ما بين المغيرات خلق الله ف... قال لها لئن قرأتيه لقد وجتيه إذن كما قال الشافعي رحمه الله كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مردها إلى القرآن وكل نهي كذلك لئن كنت قراتيه لقد وجتيه فقالت له أم يعقوب إن مرأتك تفعل شيئا من ذلك ليه زي تتنمص مثلا أو فقال اذهبي فانظري